واني ببارك كل هاتف برهجا كل الو شباو بشتتف اني بجيل مياشوانا واني احب كلنام بيام شك قدنتي شعني أهب حيلانين داتيين حريدين لمعناناتين عليهم بارا كلام ومفرنس كلام نحن لو مفرنسين في أخر سلعلك أثر لا مشاركة ليدبرين لو يصنع في أخر من البناشا الثناء وهم حشوفة هالرؤات هل ما طمطمات هالأب ام هالأبنا حافظ كما شب تاريخ أهل أه... حيام أهل حيام أنية أه... ثربريم الكلام <تصفيق> أمي ياسر بارين من كل عام شاعني كما بسكيل شمونات عد مية سنة لما شاعني من كل عام إما تو رسالي يتبارين ها تسنع أفعى خوات التسنين فأخذ الثناء هي الثماء الثماء دائما اللي بشنوخم ما <ماشيش> ل... شهيش للشني ما شهيش لخطر تستكيل عن ما شهيش للشني ذهب كل المنين إلهو ذهب رفوعات لكل أحد وأحد מי שרוצה להיות בריא, זו ניסנת. (אומר בערבית: כתוב בתורה ואוהב פה, נכון.) מה שכואב לשני, אני מרגיש שאם מישהו כואב אני מרגיש שכואב. אני, מי שעושה לי אני שמח. وقال لي بماحلة وقال لي بماحلة وقال لي سمع لما وشليح ما يكاليش مركان وريك شليح اين افعى خوضي وخوضي لها الزقل الشامي من البناء بكذوب ورور هالجابر شير ضحب قدام عدو مقلاله دا همو باضا يا إحباب من الله الله أكبر سباركو يا حيد وميوحاد أنحنو بايا يادعي من شاء الله بين باعلام الزاق بين باعلام أبا حفاني برا وقعني مبارك كلام بالنفش كل اللي كلام تفارش اللي حلق وثبت كل أرسف رائد. أنا أمير لكل أهم. أنا بريء وعني شبتها شبتها شبتها. لا أعرفش عني أرسف كل أهم. أنا أرسف كل أمير وبرهين. أمير أمير.